قال لو أن رجل رجل مستفتي يطلب فتوى مشى في طريق يبحث عن مفتي يفتيه في مسألة فوجد رجل عامي مثله فسأله قال له انا عندي مسألة مشكلة أريد من يفتيني بها فقال له هذا العامي أنا لست من العلماء ولا عندي قدرة على الفتوى ولكنني أعرف عالم أدلك عليه تستفتي. قال له جزاك الله خير دلني على هذا العالم. فأخذه إلى العالم، فسأل هذا المستفتي العالم فأجابه. سأله فأجابه. فلما انتهى العالم من الجواب، قال هذا الذي دله إلى العالم هذا العامي الذي دله إلى العالم جوابه خطأ. وجواب مسالتك كذا وكذا ويجب ان تقبل قولي دون قوله لاني انا اللي دليتك عليه وأنا اللي قلت لك انه عالم فايش رايكم ياخذ قول العامي ولا ياخذ قول العالم العامي يقول انا اللي دليتك اصلا لولا انني دلنتك عليه لما عرفت انه عالم فيجب ان تقبل قولي ولا تقبل قوله وأمامه عالم محقق راسخ في العلم وجواب مسدد وهذا ما عنده علم ويفتيه ويقول لا بد أن تقبل قولي لأنني أنا الذي دلنتك عليه وأنا الذي عرفتك به أنه عالم هذا مثل هؤلاء يقولون العقل هو الذي عرفنا به صحة النقل فإذا أي شيء يأتي به النقل نعرضه على العقل فإن قبله وإلا ردده هؤلاء مثل هذا العامي إن صح التعبير أن نقول عنه أن أحمق يريد أن يفتي ويريد أن يقرر ويريد أن يحكم ويريد لا لشيء إلا لانه هو الذي دل الرجل إلى بيت العالم أو مكان العالم فظن أنه بهذه الدلالة إلى بيت العالم أصبح مفتي وشيخ يجيب على الأسئلة و... لأن يعرف بيت العالم ودل المستفتي إلى بيت العالم هذه هذه هذه يوضح لكم المنطق الذي يتحدث به هؤلاء ليقولوا ان العقل مقدم فاذا قيل اذا قدم العقل واصبح العمده في دراسه العقيده هو العقل توجد مشكله ولا قلت توجد بل وجدت اصبحت مدارس كثيره ونشات مناهج مختلفه والسبب العقل العقول متفاوتة ولهذا قال الامام مالك او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا الكتاب والسنه لجدله يعني لو نعرض ديننا على عقول الرجال كلما ياتينا رجل اجدل من الاخر نترك الكتاب والسنه ونمشي مع جدل هذا المجادل فهنا تنشا عقائد اذن من من المصادر اللي وجدت العقل وعرفتم ما فيه ومن المصادر وهذا يوجد عند المتصوفة الدوق والوجد والحس والتجربة وأشياء من هذا القبيل وهذا يكثر عند المتصوفة تجد عندهم عبادات ما أنزل الله بها من سلطان فإذا سئل عن دليله عليها أو مستندي في قيامه بها يقول الذوق أو يقول الحس او يقول التجربه حتى ان بعضهم اصبح يقرر الشرك الصراح الشرك الصراح عباده القبور والدليل التجربه مثل قول قول بعضهم ان قبر فلان ترياق المجربين يعني اللي يجرب يروح عند قبره ويدعو يرى الثمر نسال الله العافيه فاصبحت اصبحت دليل على الشرك وعبادة غير الله التجربة يجرب اصحاب الاذواق الفاسده لان لان من من يكذب فمن مر مريض يجد به مرا الماء الزلال فتجد ذوقه فاسد ذوقه فاسد فتاتي عند عبادات هي خرافات وظلالات يجد مذاقها جميل المذاق الجميل الذي أحس به هو لهذه العبادة ناشئ من ماذا؟ من فساد ذوقه ثم يصبح هذا الذوق الفاسد تجربة للآخرين يبنون عليه يقول جرب فلان وجرب علان وفلان جرب الآن تنظر تجد بعض الشركيات توجد بين بعض الناس بالتجربة مثل بعض الاساور التي يلبسونها عن العين أو الأشياء التي يعلقونها عن الحسد، يسأل بعضهم بعضاً إيش ال هذا يقول والله جربنا وفلانه جربت وفلان جرب وهذا شيء معروف مجرب وينشرون الشرك والتعلق بغير الله بالتجربة، أصبحت التجربة دليل، أصبحت التجربة دليل يستدلون به على صحة الحكم، وهكذا. تجد أن تنشى عقائد وتنشى اعمال باطلة بسبب بناءه على مثل هذه التجارب الفاسدة أيضاً آخرين يبنون عقائدهم على الاستدلال بالإسرائيليات والقصص والحكايات والمنامات يأتي بعضهم بعبادة أو بأعمال معينة فيقال له ما دليلك يقول رأيت في المنام كذا وكذا وجاني في المنام كذا وكذا وأخبرني بكذا ويأتي بعقائد وعبادات المصدر المنام أو المصدر حكايات أو إسرائيليات أو قصص أو نحو ذلك فإذا أصبح هذا المصدر هو للعقيدة وللعبادة فأي انحرافات ستوجد وأي مذاهب ستتعدد بسبب هذا الأمر ولو مضيت تبحث في المصادر التي جعلها هؤلاء للتلقي تجدها كثيره وأنت إذا نظرت هذه المصادر وتنوعها وتعددها وكثرتها بين الناس عليك أن تحمد الله عز وجل أن هداك إلى كتابه وسنة إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذه والله نعمة ولا عاصم من الضلال ولا وقاية من الفتن إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام انه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم ها العقل القصص المنامات التجارب دلنا على شيء من ذلك عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد بعضهم تعرض عليه الآية المحكمة والسنة المتبعة التي تبين له خطأ هذا الأمر فيأبه قبول الآية ويرفض قبول الحديث لأن فلان جرى لأن فلان جرى أو لأن فيه قصة فلانية أو يبني على أشياء نسأل الله العافية والسلامة وينصرف عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فأنت عليك أن تحمد الله أن هداك إلى كتابه والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تسأله جل وعلا أن يثبتك على الاعتصام بالكتاب والسنة وأن يعيدك من من الفتن وأن يسلمك من من الأهواء والبدع وأن يثبتك على هذه العقيدة الصافية النقية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقدمات في هذا الباب يعني طويلة. فنكتفي على كل حال بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين